وإذا قيل لهم تعالوا يشتغفر لكم رسول الله لوا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أشتغفرت لهم أم لم تشتغفر لهم لن يغفر الله لهم إِنَّ اللَّهَ عَلَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَمَنِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَخْرُجُوا فَضٌّ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجنا الاعز منها الاجل ولله العزه لرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِنَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَابِلَ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَكُدَّ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ